ولقد جئناهم بكتاب فصلنا يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد فَهَلَّنَا مِنْ شُفَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَجُّ فَنَأْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَأْمَلِ قَدْ خَسِرُوا أَمَّلِينَ وضل عنهم ما كانوا يهترون إلَلَ م غَ قُ بُغ حَتَ وَشَّم سَو قَمر ندُمَ الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ادعوا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَالْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ تقناه لبلد ميت, <تقناه لبلد ميت> وذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون